وَمَا مِنَّا نَتَأَيَّمَنَّ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَاهَ اللَّهُ بَشَرًا وَسُلَمًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ رِيحًا فَأَذَاقَهُم مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَفَرُوا بِالرَّسُولِ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بالبادي خبيرا بصير